ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت إن الذي أحيا لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير